لو أراد الله أي يتخذ ولدا لصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوي الليل على النهار ويكوي النهار على الليل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 يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك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 ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا بس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه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 أَمَّنْ أم هُوَ قَالِتٌ آنَى الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة, يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابَ قول يا عباد الذين آمنوا واتقوا ربكم لِلَّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لِلَّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار وَمِنْ من تحتهم ظلل ذلك يخويف الله به عباده يا عباد يا عباد فاتقون يا عبادي فاتقون والذين لجتنا الطاغوت اي يعبدوها وأنابوا إلى الله و انابوا الله لهم البشرا فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبني تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَدْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُنِّ الْأَلْبَابِ أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثالي مثالي يتقش مِنْهُ منه جلود الذين يخشون ربهم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 قرآنا عربيا غير ذي عوج الجل علهم يتكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلل الله فما له من هادة ومن يهدي الله فما له من مضل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 إن أرادني الله بضر هل هؤلئك شفاة ضر أو أرادني برحمة هل هؤلئك ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إننا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى ويرسل الآخرون إلى أجدل مسمى إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل ولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون قلل الله الشفاعة جميع لهم ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده ما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ قُل لَّهُمْ مَثَاقُرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغَيْبِ أَن تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا ولو أنر الذين ظلموا ما في الأرض دمعوا ومثله معه لافتدوا به ولو أنر الذين ظلموا ما في الأرض دمعوا ومثله معه وبمثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَّلَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا كَسَبُوا وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَادَهُمْ سَيِّئَةً مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَآئِي سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا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 أن تقول نفسي يا حسرة, يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة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 لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة لو أن لي كرّة فأكون بدال محسنين لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين بلقى دات كآياته فكذبت بها بلاقى دات كآياته فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكذبت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله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 وينادي الله الذين اتقوا بما لَا لا يمسهم السوء وينادي الله الذين اتقوا وينادي الله الذين اتقوا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 قل الا فغير الله تامرون ان اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بلى الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عن ما يشركون وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قضيتها يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه والسماءات مطويات بيبله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشكون ونفخ في الصور فصعقت من في السماوات ومن في الأرض إلا إلا مسأ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنْذِرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ همن في خفيه أخرى فإذاهم قيام فإذاهم قيام ينظرون فإذاهم قيام ينظرون وأسرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عبلت ووفيت كل نفس ما عبلت ووفيت كل نفس ما عبلت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون وَسِيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا دَعَوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِي كُم مُرْسَلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدق وعده الحمد لله الذي صدق دعوته وقالوا الحمد لله الذي صدق دعوته وأورسنا الأرض وأورسنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نساق فنعم أجور العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرات حتى إذا داوها وفتحت أبوابها حتى إذا داوها وفتحت وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله الذي صدق دعته الحمد لله الحمد لله الذي صدفنا وعده وأورسنا الأرض نتبوء وأورسنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأت فلبعجر العابلين واترى الملائكة تحافين من حول العرش. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وَقُضِيَ بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.